وَأَخْبَرَهُمْ بِنَبَأِ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي إِنْ كَانَ كُبْرًا عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَبَّ 114. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون 115.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 هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لم ما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قال 117. وأجئتنا لتلكتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم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 يرعون وملائهم ان يفتنهم وان فى العون لعالم فى الارض وانه لمن المسرفين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 تَجْعَلُنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ من القوم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 سَيَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا